احسن الله عليكم قال رحمه الله باب وجوب الاسلام مقصود الترجمه بيان حكم الاسلام وانه واجب بيان حكم الاسلام وانه واجب والوجوب مقتضى الايجاب والوجوب مقتضى الايجاب اي الاثر الناشئ عنه المرتب عليه أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة والألفاظ الجاري ذكرها هنا ثلاثة أولها الإيجاب وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاءا جازما وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للأمر اقتضاءا جازما وثانيها الوجوب, وثانيها الوجوب وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع وهو الأثر الناشئ عن حكم الشرع وثالثها الواجب وثالثها الواجب وهو حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد وهو حكم الشرع بالايجاب حال تعلقه بالعبد والفرق بينها أن الأول يتعلق بالحاكم بالحكم وهو الله والفرق بينها أن الاول يتعلق بالحاكم بالحكم وهو الله والثاني يتعلق بالمحكوم به والثاني يتعلق بالمحكوم به والثالث يتعلق بالمحكوم عليه الذي هو العبد والثالث يتعلق بالمحكوم عليه الذي هو العبد فاذا وقفت على هذه الالفاظ الثلاثه الايجابي والوجوب والواجب فكل واحد لها معنى هو الذي بينه وله تعلق هو الذي ذكرناه والإسلام المراد هنا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بوجوبه مطالبه الخلق بالتزام احكامه في الخبر والطلب والمراد بوجوبه مطالبه الخلق بالتزام احكامه في الخبر والطلب لا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى وما يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية وقوله وأن هذا دسراة مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيل الآية قال مجايد السبل البيع والشمهات وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرج. وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن يأبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا وفي الصحيح عام عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم وممتغن في الإسلام سنة جاهليه ومطلب دم امرئ بغير حق له قدمه. قال شيخ الإسلام التيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية اندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون وفي الصحيح عن حذبة رضي الله عنه وأنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن والضاحن أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره وقال أنباء ابن عينة عن مجالد عن شعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علماءكم وخيالكم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدموا الإسلام ويثلم ذكر المصنه رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة أيضا فالدليل الأول قوله تعالى ومن يغير الاسلام دينا لن يقبل منه الايه ودلالته على مقصود الترجمه ما فيه من الوعيد المذكور على عدم الدخول في دين الإسلام ما فيه من الوعيد المذكور على عدم الدخول في الإسلام ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول فيه ولا يسلم العبد منه إلا بالدخول فيه فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف السلامة من الوعيد المذكور عليه والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين المحقق عبادة الله ما فيه من تعين الدين المحقق عبادة الله فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام فإن عبادة الله الواجبة علينا لا تتحقق إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المحقق العبادة الواجبة على العبد فيكون الإسلام واجبا لأنه الدين المحقق العبادة الواجبة على العبد والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو الإسلام ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد ثبت تفسير الصراط بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن والأمر في قوله فاتبعوه للإيجاب فالإسلام واجب والأمر في قوله فاتبعوه للإيجاب فالإسلام واجب والآخر في قوله في تمام الآية ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله والآخر في قوله تعالى في تمام الآية ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله وهو نهي عن السبل يستلزم الأمر بالإسلام وهو نهي عن السبل يستلزم الأمر بالاسلام لانه مقابلها لانه مقابلها والأمر فيكون الإسلام واجبا والامر للايجاب فيكون الاسلام واجبا وذكر المصنف تفسير السبل من قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السبل البدع والشبهات أخرجه الدارمي وإسناده صحيح أخرجه الدارمي وإسناده صحيح والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام والسبل اسم لكل ما خالف دين الإسلام فيندرج فيه الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة فيندرج فيه الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة فما خالف دين الإسلام فهو من السبل ويكون المذكور في كلام مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده ويكون المذكور في كلام مجاهد من تفسير العام ببعض أفراده اي ان مجاهدا ذكر بعض الأشياء من السبل لان مجاهدا ذكر بعض الاشياء من السبل فالسبل أعم من هذا واقتصر مجاهد على المذكورين لانهما اكثر شيوعا في اهل الاسلام واقتصر مجاهد على المذكورين لانهما اكثر شيوعا في أهل الإسلام وأسرع لصوقا بالقلوب واسرع لصوقا بالقلوب والدليل الرابع حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وهذا معنى قوله أخرجا فأصل التثنية عند المحدثين هي للبخاري ومسلم فأصل التثنية عند المحدثين هي للبخاري ومسلم فقولهم أخرجا أو ولهما أو وفيهما أو وعندهما إذا ذكر شيء منها مع حديث، فالمراد به عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من رد الحديث ما فيه من رد الدين المحدث وكونه باطلا. وهو يستلزم قبول الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستلزم قبول الامر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكونه مطلوبا اي مامورا به وكونه مطلوبا اي مامورا به والمراد بالامر هنا الدين والمراد بالامر هنا الدين فالدين المحدث مردود منهي عنه فالدين المحدث مردود منهي عنه فيكون مقابله وهو دين الإسلام، فيكون مقابله وهو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مقبولا مأمورا به، مقبولا مأمورا به، والأمر للإجابة. والأمر للايجاب فيكون الإسلام واجبا فيكون الإسلام واجبا والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين احدهما في قوله من اطاعني دخل الجنه أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة. واستحقاق دخول الجنه يكون على امتثال مأمور به أو ترك عنه واستحقاق دخول الجنة يكون على مأمور به او ترك منهي عنه واعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام وأعظم المأمور به من طاعته صلى الله عليه وسلم هو دخول الإسلام فيكون الإسلام واجبا فيكون الإسلام واجبا لأنه أعظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها لأنه أعظم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها، والآخر في قوله ومن عصاني فقد أبى، في قوله ومن عصاني فقد فعدم استحقاق الجنة على عصيانه يدل على كونه مأمورا به، فعدم استحقاق الجنة على عصيانه يدل على كونه مأمورا به. فإن العصيان يكون على ترك الأمر فقط. فإن العصيان يكون على ترك الأمر فقط. والأمر للايجاب والأمر للايجاب فيكون الإسلام واجبا. فيكون الإسلام واجبا والدليل استادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة الحديث أخرجه البخاري وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مبتغى في الإسلام سنة جاهلية وسنه الجاهليه كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم وما نسب إلى الجاهلية من قول من اعتقاد أو قول أو عمل فهو محرم فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله فمن طلب سنن الجاهلية في الإسلام فهو من أبغض الخلق إلى الله فيكون فعله محرما فيكون فعله محرما ويستلزم الأمر بمقابله، ويستلزم الأمر بمقابله، وهو ابتغاء سنن الإسلام فيه، وهو ابتغاء سنن فيه، وهي شرائعه وشعائره، وهي شرائعه وشعائره. فيكون الإسلام مامورا به فيكون الإسلام مأمورا به والأمر للإيجاب والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء الحديث رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه رواه البخاري موقوفا عليه من كلامه وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها صحيح وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو فرواها ابن أبي شيبة في المصنف وأخرجها من هو أقدم منه وأولى بالعزو فرواها ابن أبي شيبة في المصنف, في المصنف ودلالته على مقصود الترجمات من وجهين أحدهما في قوله استقيموا فهو أمر بالاستقامة على الإسلام فهو أمر بالاستقامة على الإسلام والأمر للإجابة سيكون الإسلام واجبا والأمر للايجاب فيكون الإسلام واجبا والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا فمن عدل عن الإسلام يمينا وشمالا وقع في الضلال فمن عدل عن الإسلام يميناً وشمالاً وقعا في الضلال وخرج عن الهداية وخرج عن الهدىة والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال وحفظه يكون بلزوم دين الإسلام وحفظه يكون بلزوم دين الإسلام فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه. فيكون الإسلام واجبا لتوقف الحفظ من الضلال عليه. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة العاملون بهما. والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالقرآن والسنة. العاملون بهما والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه الحديث رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا ومجموع تلك الطرق يقضي بحسن الأثر ومجموع تلك الطرق يقضي بحسن الأثر فيشد بعضها بعضاً فهو حديث حسن فيشد بعضها بعضاً فهو حديث حسن وعزوه إلى الطبراني أولاً من عزوه إلى ابن الظح وعزوه إلى الطبراني في المعجم الكبير أولاً من عزوه إلى ابن الظح لأن كتاب الطبراني اشهر في الروايه وكلام ابن مسعود له حكم الرفع وكلام ابن مسعود له حكم الرفع لانه لا يقال من قبل الراي لأنه لا يقال من قبل الرأي. ومعنى قول اهل العلم في كلام صحابي له حكم الرفع أنه ينسب لفظا إلى الصحابي وينسب معنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنه ينسب لفظا إلى الصحابي وينسب معنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كقول ابن مسعود هذا فإنه باعتبار اللفظ من كلامه وباعتبار المعنى. ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموجب هذا هنا هو المذكور آنفا أنه لا يقال من قبل الرأي، وموجب هذا هنا ما ذكر آنفا أنه لا يقال من قبل الراي ومعنى قولهم لا يقال من قبل الراي أنه لا يقال إلا بخبر مبني على وحي. انه لا يقال الا بخبر مبني على وحي فالاثر المذكور خبر عن غيب في المستقبل فالاثر المذكور خبر عن غيب مذكور في المستقبل وهذا لا يكون الا بالوحي وهذا لا يكون إلا بالوحي ويصدق هذا ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال شكونا إلى أنس رضي الله عنه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فحديث أنس عند البخاري يواطئ قول ابن مسعود المذكور فحديث أنس عند البخاري يواطئ أن يوافق قول ابن مسعود المذكور فيشهد في ما تقدم ذكره من أن له حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بارائهم سينهدم الإسلام ويثلم والثلم هو, الخلل والثلم هو الخلل وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم بأمرين وفيه أن الشر يتزايد سيهدم الإسلام ويسلم بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، أحدهما العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بارائهم حدوث أقوام يقيسون الأمور وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس. وثبات الخير في الخلق يكون ببقاء الإسلام في الناس فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه فيكون الإسلام واجبا لتوقف بقاء الخير عليه